أنت ستة أكشة، هو القطيبه دي عاوزين تروح فين؟ عاوز ماشي فين ترقص؟ صح؟ يبقى انا كده انا 센터 في المنظر هناخد 5 في الجنين وهناخد 4 في الجنين ماشي يا شباب؟ الثلاثه اللي عشان المجد علينا ويقولنا لأكل عادة طبعا انا خدر مظلة على منظومة الهولة الأول آية اتعمل في السوفيا البيتال الهولد رقم الاثنين الأطول والديديدي لابناء العمل بالترصيل رقم الهولادة تترى الثلاثين فيتال نس في وخدرها في الترصيل مع تقرار كرينة وباكام من في الفيتال السي شباب الثاني الاثنين هما اللي هنشرحهم اللي هما ما قالوش اول واحد فيهم اللي هو الساينس تاني واحد فيهم الفورما نظرى اوكتوبو يبقى خمس افكار عشان اقولهم تاني انوميس اضنوا الطبيعي في انتوا عارفين في الديس تاني حاجه في سايز رابع عجب خمس حاجة بالأضرور من المنظر بطريق أو إثنويني ماشي شباب دولة خمس أفكبشة اللي بيعملوا بسطول عرضت مشاكل تبيو بي بي مشاكل بي مشاكل بي بي دي جابي أسهل حاجة ممكن تأميني موضوع ساده و سیمی، مش اینی نظریه همیشه در نظر بذارم. دست عمل ترکیبی. Presentation تو نبخم عشان ما دوش بس داد است که ها تركون وoyu ر Labor אחما سنن دوش راکم خواهرب آمون تق و śور ثقانی تسو را ری پیش تبا لیا تف lumière تبا لیا تبا لیا تبا لیا تو pega o barrel يجب ان يمينهم بسنتين ونزل المنوخ لطورا よعني عليك انا التصرف وانمكن ان عشان ليكم علاكم انهم مفيدو الد Hawthorne انهم نكسس sa ав cul des وانهم مفيدو الدLS انا بصم لا ان وان عاديين بسيحة نور هل تشمعاته ده هل تنعويل عاديين بوا نجيبين تابعين بلده عشان نتقوصوا ده ده هم الهبن كده ناشي شباب وده جديد يبقى علاقة ده من قديدنا الأكسس وده مش ده أكسس شباب وده من أكسس بتاع الجديد. يعني عليك LETT vibhaya taqsi autisticah » бумnicon we then send you a percentage тебе is and that's 20 percentage why is it片k Princess which is good EL grasp the table here komen tienes la belleza يبقى جاي انفيريو طب على هو كده هسميه كده يا صح الاثنين فرع الدي اتش يعني الداتا اكس بتاعهم ماشي في نفس بتاع ايه الجنين عليه جدا الريزولوشن لو جاي من الانفيريو بارت اللي هو الهيد والتو فور عليه انفيريو الداتا الريزولوشن وده لو جاي يعني جاي من باء جاي من لب اقول عليه مستيريو بوجودنا بريزنتيشن وده نورمال ده نورمال يبقى في بريزنتيشن ريليشن شيب بين ترينيرال موديتنال اكسس اون ذا فيتاس تو ذا اوف ايه نورمال بتاعه عباره عن بتمترال بريزنتيشن سواء انتيريو جاي من هيرتو تو كلب او مستيريو جاي من علو لب البرمجة البرمجة البرمجة البرمجة لو ده البرمجة البرمجة البرمجة البرمجة البرمجة البرمجة البرمجة البرمجة البرمجة البرمجة البرمجة البرمجة البرمجة البرمجة البرمجة البرمجة البرمجة البرمجة البرمجة البرمجة ده البرمجة البرمجة البرمجة البرمجة البرمجة البرمجة البرمجة البرمجة البرمجة البرمجة البرمجة البرمجة البرمجة البرمجة البرمجة طب, سمين. <وضح> ها؟ سمين. ماشي طب لو جاي <وضح> <وضح> <وضح> <وضح> كده عمود اول ممكن, ممكن مده مده راس راس بس ده ده. يكون ممكن دور سالب طيب يكون كده سكر زرت اسمه ايه فير لاحودي عليه الفيركل قد يكون جاي من الأرتمي يا شباب قد يكون صح يا شباب عرفنا نظر سهل البرزنتيشن صح قولوا تاني في حاجه خطوها دول كده ها, ها عشان وعندي الفنك الكاتيت في الكمين وتحت ما عشان ما تتلخبطش عندي عضم فكري فوق وعندي الهيوم في الكمين وعندي العظم ده بتاع البيرو صح يا شباب في عضم تاني في دور في الجنين العظم اللي عندي ايه اللي عندي الباك بتاعه العضم الفقر بتاعه وعندي ايه راس قولوا النورمال بتاعه نستنتج إن النورمال في فصل جدًا كبير موضوع مش معتاد أنا حوالي 7900 سألوا في البرمجة أنتاع موضوعه لا مستند لا وصلنا احنا قلنا إيش هي القرارات بالدين بالطبع كلهم قف في فريتاس وزيت في اللي هي الطبيعية ماشي الأشياء ماشية الطبيعة من يكون جاي كتير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 ده ده طبيعه و ده نوره او او شباب و اسمه اين؟ المزشن جبال مزشن عباره عن ايه؟ عباره ده بار ايه؟ نقول المزشن عن مزشن دازم نقول اتنو اعطاها جبال نقول ده ده المزشن ده مزشن درسل مزشن و اسمه شباب لو جاي جاي, جاي كده ينبه حقول <تصفيق> <تصفيق> حتكريه موديتنا presentation لورسل بوزشل ماشي يا شباب طب هو يكون عن لورسل presentation مع النور موزشل ماشي يا شباب آه. ده ده, اه ده ده ده, ده, ايه؟ ده اه؟ اه درست درست درکی طایی قرمزش هم دورش دورش آه دورش اول اول میخوایی تقلب بذار بذار اول اول هند لو ده بتاع الطالب بعد امم اظن في ما فيش بقى الدم هو جه دورسل اللي عليه الفكر بتاعه مع على كده مش عارف يشرح الوضع يا شباب ده البوكيشن ايه؟ البوكيشن والبورسال والنورمال عادي ايه؟ البنورمال ولا النورمال نفسه؟ ده البريزنتيشن abnormal ب دي في يبقى لازم اطبق السيستيشن والابوزيشن والشن ماشي يا شباب ما تنزعش ان apresente That's okay. تعال <laughs> يا <laughs> <laughs> <laughs> في كده ده نورمال بوزيشن صح وفي كده ده نورمال صح نورمال بوزيشن لو هو كده نورمال بوزيشن نورمال بريزنتيشن نورمال بوزيشن طب قلب طب كده بقى الاثنين قد A uh, normal presentation, a uh, normal presentation. jay bill back دي عباره عن علاج مضغوطات بتاع الجنين بالكريين نفسه بلاش قالوا لكم ماشي يا شباب ليك عايز السؤال الاول بسم الله ما والله يعني ضرب بس يعني ضر جنين بتاع ضر جنين بتاع لعمل ولا ده ده راكل على اليوم تمام ولو هو درسه ايه صدر بتاعش مني يتوب دي بالحلة دي وروش علامه مع صح ؟ بقى العدم كده منه من للروم والمبن ولو كده منه الضارة او الفجاية وضعت؟ قربت الزهنك؟ ماشي؟ ورغم نازل عايز تسمي بالمسمى التالي سم، لكن قلتي لما تيجي تسمي بالمسمى التالي تقولي لي عليك؟ انا هكفت عليك كده ربي وضعت انت عايزة وليه؟ يعني صح يا ربي انه هو كده تسمي تقولي لي سفان بني؟ وصاحب بقى كده وتقولين وتقوليني سبالي إياها، وصاحب يبقى كده وتقوليني سبالي إياها، وصاحب يبقى الناحية التانية وسبالي كده غرف، لكن أنت كده ما خليك إيش غضر على ده، لو وقت ده وفميني، ودي في العلاج هعمليه، طب أنا هعمل هلف، طب أنا هلف وهو على المب، دور ده البيوغرام، هذا شئته مش حياني. فاهمانی؟ اول درسه باقور اه لازم درسه باقور عشان ينزی لان لو داره بتاحت ها يقوم فرعب مش هنزی طب انا مش هعرف این فوقیب درسه باقور اعمل ایم قالب لما عطا انزل بسور وضا حد اعرفت هم اصد ایم يعنی لو داره باقور مین المساقر من, من الاساس او ازاس اخبر مین ان حال اتساق في الحته من مش مش سألك سرعة التفاف الأم أسرع من تفاف الجنين. هلو؟ هلو؟ هلو؟ هلو؟ ماذا؟ هل احسا عميه من كتابة خارجة؟ ده؟, ده, ده بتاع الكوشه؟ <تصفح> هاش أعمل. نعم أعمل بهذا. دكتور زميل <تكتور> حبيبي كل. بخش مقرر، سام، in Jesus Christ الفيلم بتاعه لو قعد في الراحل لو ده اللي بيتحكم في المساميات السيرفس وجود الريكشن ماشي يا العميل هنا حصل حصل لكنت شو هو يبقى لو هو ما دخلش الراحل اما يطير بره وسريع ورشس اما بتاعه یا اخب واحد من ثلاث مسمیات الی بیتحفظ المسمیات حال حلوط الرحم او سيرفیکس با او بود الانفیشن لو ما دید کنید انت را ترانفید دیس ویس طایفن او سيرفیکس اردار ام بلیت اسیتو کنیشن بید او رومیه او ده این؟ الفلو برده بیده اصلاح گرسن کلیدسکوپیشن یا گرسن فوتیشن عینی می‌پرورد اما سکون هارد پروجکت ان دایرس. نه، از زمین با 5 متر، 5 متر و چراغ 5 متر 2 متر گرسن آماده برید فوتیشن و ساید پروز سیفریک سوالاتو. بار، بار. جلسه اوسيشن اوكزيشن بيتحول لمصروف واي او جديد بتاخد راس سي اف اكس 2 بتعامل معاه شباب طبعا مش اوسيشن انا سكالي اكون اني يسمح لي ان انا اعمل شغل اوش مع اضافه عشان الحجم اللي جوه بتاعه عمره في في لاش كثير شافوا البلد اللي ما راح يحصلش. قرصة موفّي. من لو مع عدّة شاب وايد. بس فوق المغلّظ والغريز. انتين واثنين وايد. بسيرة فيديو. قبل بسيرة فيديو سندرة. رايح فيديو سندرة. ها؟ وزارة السنوات المغلّظ. فوق وزارة السنوات المغلّظ. مع عدّة شاب وايد. بس فوق المغلّظ والغريز. يصير حل. يبقى ده السموره على كاف دي كل ده مش بس والبوليبورط بس بي خاص ماشي يا بعمل دشن والبرشن هنا بيبقى اغرافه كاستر وهي شكلها كاستر كاستر الجيوميتريام بيبقى مش بيسمح بحاجه مختلفه فيش بقى موسبيك انفكشن بس بيعمل سايتمنت وبعدي عن تويتر، هذا طبعاً يعمل بزيش من آنلر لكن حاجة عندي فيها مثل لا انيشن تو جس او يبقى كبير بالنسبة لهم لكن لو جبت بقى نفس سبيشز او جاموسه نفس سبيشز وحطيتها مكان الام ده ممكن الجنين ده يبقى عادي طبيعي غير طبيعي ده بيقول عليه كده يعني ليه في الجنين ولا في اه الارثيو and the vitus abnormally large in size. In relation to his mother and other mother in the species. You call <laughs> the physical space the vitus. the abnormal size vitus, more relative big size vitus and absolutely big size vitus. Relative, the the that is absolutely the physical of the ماشي يا شباب عشان ما تنسى هاتش طب مين من الأولية لها اسبابها ايه؟ هتنعمل كده. قلنا لما تنطب على الكهر قبل ما توصل الماتوريتي بيبعى الزنك بتاعها باسميه ايه؟ التنائي بيت طب لو انا تنطب عليها اقصى الماتوريتي لكن ستيل under the bus هايقول عليه ايه؟ الارو بيت هتنال حكتين من البرى البات با بلده بمسارس فيتاس تيجی امتا اسبابها البصف بتاعتها بريدن ده نعوه فورشن باكورتی او بريدن ده هفر وز اندر فتر باس يا شماف البمسارس بس, بس تاعت ازتر طب احل المشكله ده حل المشكله ده ازالی؟ نا او بلده شمیت ده نا با نا اجومانیم فیر اجومانیم فیر سيديوشن، سيديوشن، سيديوشن لكن اونا روي يصح ان انا اعمل تلكشن ويصح ان انا اعمل تلكشن معنى فكوش معنى في والشكلة اوه داخل على السيديوشن ماشي شباب؟ ده بالنسبة للرائد للباك سايا سويتس طيب الابسوليوك للباك سايا سويتس بيتيجي من ايه؟ لما روح ايه؟ بول من اللارج مديد ها خريا من على كاو وس سمول سايز 3 يعني فيه في طلايه وتبقى البريد بتاعتها سمكتها كبيره قوي ماشي شباب وفي طغر صغيره في الخلايا لما تجيب لارج سايز بول ها خريا من مولدينج سمول سايز كاو طبعا شيء طبيعي ان في تصحايته كده ويبقى كتير في الحاله دي هيبقى ابسولوتلي بيج سايز يعني بالنسبة للبعر بغر بغر اللي بظهر ده ظهر والظهر اللي زيها ده ممكن او برضو بصهره لنا في حاجات دي ترانسفير لما بنجيب ام من من كاو وما بنبقىش الام جايه منين ممكن يكون جاي من اورثاسه ده ها اروح حاطه في سمول سايز بري مش طبيعي الجنين هيطابق بير هيحصل نفس المشكله ثاني ماشي وين anyway, إن أنا بحاول الحالة إلي هي الأعمل أو الـFaction ما نفيه شيء بدخل على إيه في التوتيج مني يا إيه واسسي زيطة حسب الحالة قلنا في التوتيج أنت عملها والـ C section أنت عملها. ده بسميه size of the field أو abnormal size of the field آخر الـFaction اللي هو الـNormal number أو domain Normal number أو domain ده بيبقى راجعي استر لا يعني هو طول يعني مثلاً لو ده هنا في ديتوزس ده في كارنوزس هقول أنا أتنسى عبارةين مالي. ماشي شباب. عشان الحجس عامليني شمس الزبونية والعين. في الزبونية اللي أتكت. في حاجة مثيرة تانية برضه. في حاجة مثيرة تانية. عشان مش هساعمليني ماشي. نيجي للأبشن الثاني اللي هو تاع التويس أو أضم من أربعة أربعة. التويس حالات كتير. بيها من الصور. لكن حالات غير غالباً ما بيكملش بيها من الصور. لا والله. لاش يشهد قال ما بيش يعني انا شفت حاجه مره كان في سينا كان حماره كانت بتولع وجابلتين حتى رجع على راجل يعني حماره بتطوم بعدها قيامه تقوم حتى مثلا ثاني حماره بتطوم تبقى جابت لان التوينز في حالات المير في حالات ورش الواحد يعني جاي 11 او مفشي الاخر مثلا اكثر عشان يبس يبس الاولاني بيسب وبعدين الالوان اصابه الهيشان بيديني سيكندري بعد ذلك یعنی هو بتبقى برايمري ديجل هوفر استنشن ونوم بتبقى سكندري ماشي يا شباب يبقى الديسورب بتحصل خلال التوينز نتيجه للديشن او نتيجه للبريفات شوذر ماشي يا شباب او نتيجه دايمه كده ان بعض يعني بنجي ساعه الولاده بزحمه طارده في بطول. كل واحد عايز يغرم زي ما الدين عايزين او كل واحد عايز يدخل من مع بعض شيء الطبيعي انه يحصل ايه زحمه الزحمه دي يعني على طول ممكن تروح عامل ايه انا شايف دخلات رجل من ده مع رجل من ده ورجل من مع رجل من, من ده فغالبا من السوق في حاله التوينز بتدوب على نتيجه البي بي بي او نتيجة للدخول في بتاع المنظر في جزر المعضاء جاب ينميني المشاكب في الونار مثل شباب طبعاً إذا بيصر على حيوان الداميوس بدحق إن بلاقي ممكن أدخل إيدي أنا بيكون مين مثلاً ثلاثة أربعة باس شباب بان ثلاثة أربعة هلالة هل يبقى دي وصف بيكي فروم يا شباب لازم نفرع إذا كانت كي مونسطر أو سوينس ننفل معاك سوينس يبناز مقصر ونزل كل واحد وحد لكن المونسطر أنا حاول نزل كله مع بعضه أو ما كانش حق نعم مونسطر يعني أربار رسلين أربار في الخلفية دعا لكيش إشحق ترمي بيش أنت يا كتاب ده اسمه ماتيشو مسمى ثاني في الدوكسي لیکن او رو با توينز يب احتمان من دن يعيشون اقصر معمد اه؟ لتن يب اتقول ان تسوه احطيق بحلاق توينز شباب با تيجا لفور <تصفيق> استراتجيب با تيجا لفور بارس با تيجا لحظون رو بي بي بي با تيجنوزز لازم من که از نظر کیفیت اموزش و برنامه‌بندی و برنامه‌بندی کمیت من قانوین حسب نشینی آگاه است که وقتی نبوده درکش حسب رقاه ما کنیم. پس احنا قلنا فايده فيتشر من برين بالدايه الراجل بقى اللي بالنسبه لنا احنا ما بيقولوا البروجرامر بيعمل <سؤال> سبروجكت ريجر يعني بيعمل بروجكت وهم داخل بنقوله خده الاستاذ بايكر كلام فبتعمل ضغط على السبروجكت جينر ده يحصل بيحصل انضغط يوم يحصل كومبليت بنسميها رول ولما بتفرقع السائل بتاعها بيعمل سليفري <سؤال> للجينر ماشي عندي لا اما ايه إم اللي رانشر تو فير في 36 لا اما اتفرقع بدري لا اما ما اتفرقعش خالص صح يا شباب ولا صح على في في عندي انفيكشن في البلاسنتا في انوموز عندي حاجه بس اسمها ايه اسم اسلاستو وحاجه اسمها جاين بلاستو وحاجة اسمها بجلسنة diffuser ماشي يا شباب؟ تلاتة ألمرس وعندي حاجة اسمها عمليفة الجولزون بجلسنة دوستين دولير في حوالي دول أربعة أفضل إبري رامشان وإذا فينا تو توف إبري وإذا فينا مساء ألمرس يا شباب؟ إيه؟ الطرشة ده معناه إيه؟ that the rapture of the two fetal sex, and I think the fetal sex, of the two fetal sex before complete cervical validation. So if you think about the baptism of the validation, and I assume that when you think about it, it will be two before complete أسبابها أول سنة نفخ الزيادة سنة مية نفخ الزيادة لما يكون على عندي في الفيتر جدي مشاكل ممكن تقريبها الموكس ممكن ممكن تزود تنمية المية في الفيتر سنة يبقى هذا هو حاجة أولا يكون برس بيه برس بيه جيش ايه بالأول مش ماشي بالتبريج بتاعه فضغط على الفيتر سنة فلق على الفيتر سنة بالك ماشا يبقى أسبابها حاجتين اللي هم اول حاجه اوفر سيرين اوف ذا فيتكساك ثاني حاجة strong B". ماشي شباب لما تيجي اعمل دايجنوستس ممكن يقصوا ببصين من ضربة لكن مش تفيش اي برقبس مع الوقت خلاص؟ باش شرع دي بالنسبة لإيه اللي راكش على البيتر السابق حلها ايه؟ ادريتمنت بتاعها ايه انتنا بجيب على البيتر البيتر وعطاها في الدرس واحدة أشياء والله يا راكش تتعامل المشكلة اوكي لما احلش المشكلة ألجح للعملاتين التدنيين جواب في البيتر مين او الجاري طبعاً دي لها شهود for the indication, for the indication و دي حسب ووف الحالة أنا أريد ما أستطيع أن أو أستطيع أن أخذتهم السي سي سي طيب دو فهم؟ كمسا في في ما يحصلهاش ربشا باين بل سبين وإذا دو فهم في تنساك Still there and does not rupture by the so, waves. Be that's not easy to get. We have to and a عكس الثاني خاص، فلما بزكت واحدة زكبت الثانية خاص. حالات هنا لما نعمل بروتوزيس، حالات السكس، بروتود أو ساينج موجود طلع، بلورة طلع من الفجائي. في حالات المير، وهاللورة طولت سمي عشان بيعرف اسمها أرريجمنت وفيتن بريديس. في <تصفيق> الاسم أصله تومسون هو, هو أول واحد. هو الفيزيك. التزيركس بيعمل. سفير. هموريش. الجاين بيعمل. استراش. السفارة الكندية في الهند. البلاستيك اللي في جبل غينيتي. وخبرها بقى بتعمله. بتعمله ديرش. الفيتا من برين. بتنزلش الفيتا من برين فاهميني؟ ما بيجيش. حللنا دي إنها بتعمل استراش في السفيفوس أو بتدخل أيشة اللي أنا oh جيدا للحياة، روح حاجة هو التورشن أو أمبلايكا الخور الأمبلايكا يا شباب بإقصال التوستن أرون إنسان قولين نفسه ماشي يا شباب يبدأ يلف لما بنف طبعا يصيب نفسه يبدأ ينقض على الأنجزل التشويل العالم وبيبدأ تأثيره يبقى يأتراوح من أمبليوتيشن لأجزاء البنين إلى البنين في دس حسب الدقين لو هو رايد راح يعمل اككيوتيشن لبارك جديد الجديد ينزل مثلاً لداعه مش كامل الجديد مش كامل الجديد مش كامل حسب الاريا اللي هو ضاغط لو هو واخد في الماتيريال حتت دي ممكن يعمل ديس للفي تاس بالنيوت كله تمام ماشي يا شباب ايه تحصل مش كل سويتشز ما بتحصلش يا بيتكتب ولا بتحصل في ولا بتحصل في أسباب حجوثها اللي هو طول بتاع الأمريكة طول مين مع طول الجنين الجنين محيثه من جنانه الحاج مكان المصل باسمليه كراور رامب وللس ده باسمليه كراور رامب كراور رامب ده ممكن أجيب منه عمر الجنين يعني شوف كراور رامب ده وأحكد منه في معادلات تغربها فيها أشوف كروال الرحم نس وأطر أطر منهم هم لو جبت كروال الرحم أو طول الجنين وعملتوا علاقة بينه وبين طول الأنباء في الولد في حالة الساوب العلاقة واحد نوع يعني الأنباء في الفول طوله قد يكون يا شباب الجنين فحالات نير في الولد اثنين الى ثلاثة يعني الأنباء في الولد اللمس بتاع اللمو فول طبعا اشان خائقة دي الكبير لو كت في حالات مكيب هلقين من 1 3 لو كت في حالات مكيب حلقين من 1 يعني الجنين اقضوا من امرquila qu prawda مرات ما شئ شباب لو كت في حالات اليومان حلقيين 3 الاثنين يعني طول whilst في Sabbath اقضوا من طول الجنين في اليومان عشان <سؤال> كده دقون في حالات الزاو الانسدنس بتاع حطوره التسطورشان ده عالي جدا في حالات النيف بيحصل نسبة كبيرة في حالات اليوم بيحصل نسبة كبيرة جدا لان هو اذا كان طول جديد مثلا عشرة يبطول عمبارات راكول 15 ماشي يا شباب لكن في حالات النيف عمبارات راكول صايرة فسهر من ايه يلف حول النفس او يلف حول الانساء من الجديد ماذا شباب؟ طب علاج النقصة بإيه؟ إننا نعمل إكستراكش للفيتس وقرص لكن غالباً المتحادياً احنا بغض المساعدين أسقاً ألا إذا حصل ضغط الجنين أو وساعة جلالة فلا في أما يمليشها دوارة أبسان ده رابع حاجة في الفيتل لبئين أخر حاجة في الجوزس بتاع بسوريا اللي هو المجموين التالي مجموينة القصص على حكتين هما بالأساس الانترفيرس يعمل حاجة قبعة يتم على التفاقين الطائب والهجم وما سأعينيهم من قوة لو ايه دا في الانفورمار طيبها تدام المشكلة او لو ايه دا الاكساملس ازعك مش عايق او مش عارف من دابتان في القيمة وما سأعين عن دين ما ينفعش اشيك الانجمين وسيني الدماغ ينفع هل من مني لفورة تحت صحيح شباب يعني <تصفيق> انا لو مش اسكنكم في مع معاك ممكن يوصلني الى لو انا ادخل بامهجينيو التوزيشن اوصلني على الى بيستوكيا ماذا يا شباب يقول الاسلام في عدل اي سخصار او عدل اي سخصار او عضو ایس صافی حاجه في المنهج و السینی <سؤال> پیستیج دعوت به نسی از طایحه الیه محاکمه فوق مسئولیت برای پیستیج. برادر پیستیج، می‌خندم. پیستیج، کافی. و گناهانم علیه دشمن و بدایه. از اصل می‌دانم، علیه من في لما في نيجي من الايزيشن عشان انا لحد برفع عندي ايه <بلاديشن. تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> اللي بيحصل <تص> من الديتشن انا ما خلصش طيب بعد ما حصل implantation للدلاسكسس الدبابة الدولي هي لديها شكل معين أو رميزة لا كان لديها دلاسكسس تردين العين وديت كذلك مطلبة تقولنا لا ما بعد ما يحصل إيه صح طيب دلوقتي, دلوقتي السكربت ده اتطورت بقى عامل ايه ولو هو يلف وكلامه كله لكن حجمه ايه صغير بقى عنده نظره للتغذيه والاكسيتشنج بتاع نص برضه اللي هو مين الفراسينج طب دوركم المرحله الايه الترسينج اللي هو يعني يكبر في الحجم لحد ما نوصل للايه للميوس سايز وقلنا هي مرحله الجروس كاربكس جروس ويحصل لك يعني ايه ماتوريشن يوصل للولود بتاعه اللي هو ده جنين كامل يتولد في ميعاد الولاده بتاعه في مشكله مثلا كلام طيب جنرال كده اول فرضتك الايه البرينس والبران قلت لك عايزين 3 ايام بس عندك الشيت كولب وعندك ريكاو وعندك طبعا هنا شيت كاو في هنا الفول هنا اللي هي الايه الشيت هنا انا عندي هنا دي بدا ان ساعه الديفوتايزيشن أو التينزيو لحد ايه يا جماعه 10 دي دي بتحصل من الديفوتايزيشن لحد 13 دي دي بتتم الفول من عند الديفوتايزيشن لحد 29 دي فاكرين الكلام ده في كلمه لما نقول كده بس براجع عليكم بسرعه ماشي يا طيب الحاجه اللي انا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 میانه کلیم بار که در علی الیینی، او الحادس، او اینی الی بیاصل. لیو تو فصل دوم استیج، لیو سمت دوم می‌رسه فریزیشن، لحال دو سیل و چهار سیل و هشت سیل و صد و دوازده سیل و دویم و ترینی سیل و بعد عنده دسترسی. هم دماد. کنار مرحله بعدی که می‌خواید. کنار كلمنا عليه، قلنا بتظهر قلنا ال أو بتظهر إنت، قلنا بتظهر، طلع جينا بعد كده قلنا في الأنتونيك قلنا الأنتونيك ده بيجمع ديور اللي الكلام ده كله وجينا ما بيدي الأنتونيك بالله يبقى مش نه من ده محمود. الازوده بقى عايزين لا لكن مش هبقى تفتح لو جاتلك حاجه مع 14 مستعجل بالاسئله كده ده لايش ده صح بالعالم اللي هي من ايه ثربيه البنيان اتوصلوا ايه اتوصلوا حاجه تطلع منها حاجات اتوصلوا بايه اتوصلوا وطبعا ال سي2 يبقى دي اول القصة وطفرة وطلع على سطح دي لا تعمل يعني لا داخل الرحم يبدأ يتنفس أنت يبدأ الهواء هي على في في في ساعة دخول الهواء وصل لكن ما بيتنفس لما يدوق ماشي طبعاً نقولش نحن يعني في ناس مية مية مية أو مية أمم على زميات ده اللي هي بيحصل سليكت الغضروف. سليكت الغضروف شنو يعني بالباين كميت؟ بالمية. إلى تزيد بعشرة في المية. الدفيوجين للبيضة العادية هي كبر وايد وبييجي من بينما السليكت الغضروف بالباين من حتى كانس في أكياسة في اللي هو كانس قالك ليه؟ الدكتور سعيد يا كان السؤال قلنا ليه كاسم في عمليه في بيتكون في المرحله الاولانيه لان هناك كلسه بتكونش منه انت الشروط الاولانيه لسه ما حصلش كالسي فيشن منه في انت لما بيحصل المرحله الايه الكالسي فيشن واضح يا جماعه معايا دي بعد اليوم ال50 لو انا عارفش حاجه طيب فبالتالي بس انت ما وصفش الحاجات والحاجات طيب هنا هيطلع ویس رود. بس نيجي بعد كده فيتامين بتاع كده طيب البلاسنت ده اللي داخل في الجسم تجيبهم دائما مش لك كده حتتين يقول لك الجنين لما يكون الجسم مش كل الاسره <تصفيق> بتاعته صح الحاجة الثانيه يقول ان الجنين هو في بتاعت اللي اللي هو بياخد جميع الانت بوديز بتاعه الاغراض اللي الام اتعرضت ليها الكلام ده مظبوط يعني لو في مثلا في اغراض اصلا بتعدي من البلاسنت وتنتقل بتاعت للجنين مش تعملش زي الفيروسات مثلا در حال <سؤال> حاضر صدایی درسته که عادلانه نخوردن قطعی. عادی. الوصیفه 7. <سؤال> 65. وسط 7. 16. واحد يقولك هو الدواء ده مع الحمل ولا لا يعني ايه مع الحمل يعني ما الدور في الجنين فطالما الدواء اللي بيعديش البلازما يبقى ما بيأثرش على على الجنين في دواء بيعدي البلازما عاده ده استغرب في على كتابة كتابة كتابة في كده ما كتب هذا بس عارف تجدين تام في الناس كمش يعني هي دي هل دي, دي في الناس نص في وكده كل جدول قبل الولاده وبعد الولاده قبل الولاده بي. لا قدر الله نسال سؤال لو واحده قدر الله ان هو ما يقدرش يتحرك في نفسه بيعملوا ايه بصوا اصل كده هنا کنید یک بازم filt demonstن hocون تو لینسی نراید ماد ای مش <تصفيق> 10 هل تريدني ايه؟ الايه؟ عمر الايه؟ من الراس ايه؟ ايه؟ كده في او تتزوج في س ما أسأل مفتنى بسعة الإيس من الجانين كله لأنه وعرفت سعة الإيس الطائب يعني في كذا مآلس بس عشق الحاجة عندنا اسمها ليه؟ سلاوة كرامبليس هنا يسأل عشان ما لو الجانين فيه 10 ملي متر يعني صندي 10 ملي متر يعنيه صندي زاول عميه 14 28 يوم بلا ليه مجازاً تكون 10 ملي متر يعني شهر 30 يوم. لو جايندا عشرين مليونين. ثمانية وثلاثين. زاو على ثمانية وثلاثين. يعني كم يوم؟ حوالي حوالي. يعني حوالي. 90 18 طول وصف وصف من في في تبقى... من ده, ده سيستم للادخال في السوفت وير وسط التعريفه هو ده هو قال لك لو وسط في الكتابه دي الوسط اه في المحاضره والاداء الجو صار كان عاملين ايوه زائد 18 يديكم عمر الجنيه ده بس ده بس لك العمر <سؤال> وعلى ده إذا أردت أن تكون قد تشعر بشهر وشهر وقص بعد كده المأسات التفلدة المأسات المعاش كنت معي لأنه يدائي مع عفو وصلت لك المأسات الصغيرة دي بعمل الصناعة لكن كل مكانبة تتعرفت إيه؟ كبير. يعني أنت مثلا مفيش حد في الدنيا يتعلم ناس مش شعرت رشد ثلاثة في حد ما مثلا لو حولي يتعلم ثلاثة ألا بيه؟ لكن يمكن أن شهر تفلتنين الشهريه الاثنين لكن ان 3 دي مش بتنفع واضحه جدا وصلت يا جماعه على رقم 13 ده اللي هو حاجه الانجليش جدا ده ممكن بتاع كلمه صافي بيتكلم على ايه انا انا 13 بيتكلم على ايه اول حاجه يعني ايه هو معاك يعني الجنيه نظيف طب افهمها استخدم في ايه وفد <تفيد> ان انا نروحت الحالة اسناً فقال يقول تعالى يا دكتور انا كان عنده ويته مغزليش المشيطة حال عنده ويته مغزليش المشيطة في انت اخلوا باشا بيت على جنة وانت نفاصلت كانت تقول جنة ماتيور وليه ما تخذت ايه؟ لووية ماتيور يبا ايضا معنا طب لووية ماتيور ومد يخذ ارشا انه هم تكونوا وسلة يعني هنا شكل جنة يترق يجد ارشا شكل يترقى لنا بيه يبقى انا عملت ايه النور وصل ليه لما انا اقص مثلا في حاجه كده القاف بتاع في الكتاب ده مكتوب الهنتس بتاعها المفروض يبقى عنده هنتس وهو طب طب انا رفض طيب انا رحت لقيت الهنتس حاصلهاش رفض كان مبعه كلمه ده ويت ذا يو فليشن اوف يو وصلت اللي فاللي بيرني في التكنيك انا شفتكم سيميوليشن لكن انا جبت الجدول دي جدول تمويلي بيتكلم على الاقتعاد الجديد سحب الولاده هتلاقيه مثلا ان هو في حد اقصى 25 ل 45 هتلاقيه ان وقت الدفع من 30 60 هتلاقيه لان في بالجدول صفحه 13 ده بيتكلم عن ايه الماتوريتي بينانته عليه المصطلح ايه الكراون نمبر لينز الماتوريتي اللي بنتكلم عليها بايه بالجدول ده هتيجي بعد كده الوزن طفل من ربع من سكين دولار هديجي بعد كده دولك بالليلس طول الجانين طول هنا بص عندك من الطاق هديجي هم كم؟ 75 صد وصلت المعب في الفول هديجي هم كم؟ من 100-150 فهدت قلده من ايه؟ بس. من الفول والطاق راب الرابة رابة الفول أطول من رابة اللاقش فهدت وصلت معتولة الفول وريطة الزخلة كنا بتقول ايه؟ ايه حسن بعد كده طيب عندنا الجارة بتطول 30-40 سنطر في حلق في تشيكوا البقود في المين ايه كتبلك تدوكوا الكاتب بريم الصيص تيجي بعد كده يتقلم لك على الهير الهير هيقولك مثلا كلام سنطر ما هيعلمش حالي صعب الهير يقولك ان الهير يمتلك اسمه في, في الكاف كوروين سنطر ميقوم اربعة سنطر عم المينة الأولى مرايبس نفس الكلام بتحديد الشيك نفس المنزل. طيب ما في فول شي فول هتاي جديد موضوع الشعر بتاعه مش متساوي الصدر الشعر بتاعه هو شعره شويه عند رقبه شعره لكن اللي يميزه ان الميل بتاعه او الشعر اللي عنده هنا طويل ماشي الانطرايكه ما بيظهرش فيه شعر لا زي الشيف ولا زي الايه طبعا البالز والكين بتبقى متضخمه بسبب كتيره او الشعر الكثيف نيجي لاخر حاجه عندك اللي هي التيس هتلاقي الدستا بتكتب في 4 10 الدستا دي مش ظابطه عايز ترسمها وانت عشان تبقى 4 في الدستا في حد النقطه الظاهرين في حاله يكون بيبقى عادي تحت والاثنين فوق في حالة الشيء بيبقى اتنين اتنين في حالة فيه حاجه الرش يعني لسه ايه ظهر خط زي ما هطبق كده الايساس نمبر الثانيه تلاقي, لسه تلاقي لسه في الحاوزه الثاني في تلاقي فيه ايه <تصفيق> في من السنة طيب البروج اللي جيت انت اسمه بصاله خالص ماشي كده رقم ثلاثه خالص ده ده ملخص ملخصات الجيتو اهو وهو الجزء بتاع فسيولوجي اوف بيز في مشكله في ان انا بعتذر انضحك عليا جدا عشان لو انا مش طالعش الكلام ده انا مش وصلت كده والله انا انا بعتذر والله كنت طبعا دي <تصفيق> اماني يعني وانا اسف على تقصير في الجيم ده شكرا خمسه يا اسطى الدكتور رابع السنه اللي فاتت انا بعتذر والله شاء الله نتعرف معانا المس بسرعه كده نحب وقت فاضي كده يا رب نشوف حاجه كويسه انا يعني يعني مطاطي ما بسمعش